السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة والنازعات غرق. ذكر الله تعالى في أوله أحوال الملائكة ثم ذكر النفخة في الصورة ثم ذكر الله تعالى حال موسى عليه السلام مع فرعون لما ذهب بدعوته قال جل وعلا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى جاء موسى عليه السلام وقف بين يدي فرعون فدعاه إلى الله أخبره أنه نبي مرسل من عند رب العالمين وأن هناك فرعون خالق أنت لست الخالق هناك رب يعبد أنت لست الرب الذي يعبد هناك إله أنت لست الإله يا فرعون فجعل موسى عليه السلام يناظر فرعون فكذبه فرعون فقال له موسى أو لو جئتك بشيء مبين أنا لو, جبت لو أتيت لك بمعجزات تدل على أني نبي تصدقني أم لا قال فأتي به إن كنت من الصادقين قال الله جل وعلا هنا في هذه السورة فأراه الآية الكبرى أراه الآية الكبرى كان مع موسى عليه السلام عدد من المعجزات أرى فرعون معجزتين فقط ألقى يتك على عصا كما يتكونهم على العصي عصي عموما كان لحدهم يمشي في الغالب ومعه عصاه إما أن يهش بها يهش بها على غنمه، إما أن يتكئ عليها، إما أن يستعملها في الدفاع عن نفسه. الناس جرت العادة يحملوا معهم العصا. فذرعون رأى موسى داخلا عليه، موسى معه العصا كما أن الجميع معهم مثل هذه العصي فموسى عليه السلام ألقى عصاه، فإذا هي حية عظيمة، ليست حية صغيرة، حية عظيمة، مفزعة، مخيفة، كبيرة. وإذا هي تسعى فخاف فرعون فالتقطها موسى عليه السلام فعادت كما كان قال هذه الله جل وعلا لأني نبي قلب لي هذه العصا حية سبحانه وأخرج يده موسى عليه السلام كان آدم كان فيه سمرة فأخرج يده وإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء بعدما كانت فيها سمرة وقال لفرعون هاتان الآيتان هاتان المعجزتان البينتان تدل يا فرعون أني نبي مرسل من عند رب العالمين فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى قال انت ساحر وأنا عندي سحرة احسن منك وعندي سحرة أقوى منك وأرسل فرعون في المدائن حاشرين ودع السحرة وقالها ها اغلبوا هذا الرجل اغلبوا هذا الساحر انها دان لساحران ساحران اغربوا هذا الساحر وأخاه اللي هو, هو هارون عليه السلام وجاء السحره وألقوا عصيهم وخيلوا لأعين الناس أنها تحولت إلى حيات فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون بدأت عصا موسى عليه السلام تلقف كل ما طرحوه من حيات ومن عصي فأيقن السحرة أن ما عند موسى ليس سحرا انه نبي وأن هذا الفعل ليس من فعل البشر. هذا خالق سبحانه وتعالى يقلب العصا إلى حية كما يشاء وأنها حية حقيقية ليست سحرا ولا تخييلا فألقي السحرة سجد وغضب فرعون وقتلهم هذا في آيات أخرى في سور أخرى فصلها الله تعالى هنا قال الله جل وعلا فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى قال انت كذاب وانت ساحر وانت تريد ان تخرجنا من ديارنا ثم أدبر يسعى ثم خرج فرعون وجعل ينادي في الناس فحشر فنادى حشر الناس جمع الناس كلهم جمع الصناع وجمع البقالين وجمع التجار وجمع الخياطين وجمع الناس جميعا بين يديه فحشر فنادى ماذا قال لهم هل قال آمنوا بموسى آمنوا بهذا النبي الذي ظهر لنا من الآيات أنه نبي فعلا ينبغي اتباعه الذي جاء بهذه الآيات وأنزلت عليه التوراة هل قال ذلك فرعون لا فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى كل هذا التكذيب بعدما رأى الآيات طيب أنت لا تملك لنفسك رزقا وأنت يا فرعون يخرج منك ما يخرج من البشر من بول وغائط وهيأتيك الحزن ويؤذيك الحر ويؤذيك البرد كيف إله و ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك هذه الأشياء لكنه الكبر والغرور والبطر فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى لكن الله جل وعلا ليس غافلا عنه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أخذه الله عبرة كما تقول أنت للإنسان ساجعلك نكالا لغيرك ساجعلك عبرة وعظه لغيرك يخافون أن يلقوا مثل مصيرك فاغرق الله تعالى فرعون والناس ينظرون إليه هذا إلهكم الذي كنتم تظنونه ربا معبودا ها هو يغرق أمامكم لا يملك أن يدفع عن نفسه الماء فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لا لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لا لعبرة وعظة لمن يخشى الله جل في علاه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل خشيته بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>